يزينها صدفه بلا سابق وعد يزينها الله صرف حالي مثل صرف العلاج من الطبيب مثل الجروح الطيبه لمن حول جت في حينها لطاب جرحي منه من غيره لعلها ما يطيب يطعن طعناته علشان الغلا راضينها أحلى شوية من العسل ولذ من طعم الحليب وحر من همسة شفايفها وغمزة عينها ومجدل اليوم انتثر كلها مغير يفوحه طيب يطيح لو متفقه بسارها ويمينها لا ينزعج ترنج من المطاح لو أنه صويب لا يبعد ناس لتحدي لطيحتها سكينها ولا يزعر الحاسد ترى انت من يد حبيب شلون نبو نسهروا بين الفواد والبات الله